فاتوا سنه من اهيا الظلام الى ان اشتكت قدماه الضر من هرم واشد من سغب احشاه وطواه تحت الحجاره كشحا مترف الندم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها أيما شمئمٍ. اللهم عليك. فيها ضرورته. إن الضرورة لا تعد على العصمين. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من؟ لولاه لم تخرج الدنيا من على محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن على نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا لا صلى الله عليه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأوال مقتحمين دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصمين فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يذانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس قرفاً من البحر أو رشفاً من الديام ووقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله على النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم صلى الله عليه الى ذاته ما شئت من شرف وانسوا لا قدره ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عظما احيا اسمه حين يدعى دارس الذمم صلى الله عليه لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم اعيا الورى فهم معناه فليس يراه للقرب والبعد فيه غير مفهمي كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من آمامي صلى الله وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم وكل ايه اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره بهم فانه شمس فضل هم كواكبها يظهرن انوارها للناس في الظلم اكرم بخلق نبي زانه خلق بالحزن مجتمل بالبشر متسيمين لله في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همامي صلى الله عليه كانه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم صلى الله عليه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه مبتسمين. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى علم منه من ملتثمين. مولاي يصل وسلم دائما أبدا. على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى